قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بِمَا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَن عليهم مسجدا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 وَوحَفَفْناهُماَا بِنَخْل وَجَعَن بَيْنَهُ مَا زَررع كِْلتَجََّتَين آ تَتْأُكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلِم مِمْ شَيْئ وَفَجرنَا خِلَ لَهُ مَا نَهَرَ وَكَانَ لَ سَمَرُ فَقَا لِصاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرهُأَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعُّونَ فَراء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 قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فتصبح صعيدا زلقا أَوْ يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها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 ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً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 فَلََّا بَلَ وَمَجبَيْنِهِ مَا نَنسحرتَهُماَا فَاتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي البَحْر صَبَ فَلََّا جَوزَا قلَ لِفَتَهُ آتِن غَدَ أَنا لقَد لَ قين مِن سَفررنَ هذا نَصَب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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه وصباء واما الاولام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منهما زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَنْ تُعَذِّبُ وَإِنَّ مَنْ تَتَّخِذْ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي אُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هذا رَحْمَتُ مِن رَّبِّي فَإِذ جأَوعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَكك أَوكَانَ وَعْدُ رَبّ حََّّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَائِذ يَموجُ فيِي بَعْضٍ وَنُ فِي خَف الصّونِ فَجََعنهُم جَمّ وَعْرَضنَا جَهََّ مَ يَومَائِذِ للِكَافِرينَ عرضا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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا